عود الى درسنا طلبه العلم كتاب النفقات باب النفقه على الاولاد <تضحيح> ما تكلمنا عن تقديم نفقة الأبوين على الزوجة والولد طيب, طيب. طيب. طيب. يبقى فرع كتاب النفقات فرع تقديم نفقة الوالدين على نفقة الزوج والولد قلت وتعينوا تقديم نفقة الوالدين على نفقة الزوجة والولد على شرط الحاجة على شرط الحاجة وقد دل على هذا حديث ثلاثة الذين كانوا في الغار. من تقديم الرجل أبويه على زوجه وولده على ما تكلف في ذلك من السهر من السهر ومن تجويع الأولاد من السهر ومن تجويع الأولاد. وهذا أظهر وهذا أظهر في معنى الوجوب ولعموم قوله من أحق الناس بحسن صحابته قال أمك ثم قال بعد أبوك وهذا التقديم يشمل تقديم الابوين على ما سواهما من الزوجة والولد الدليل الثالث ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات يوم الخيامه ان يبر الرجل زوجه ويعق أمه امه بان يبر الرجل زوجه وان يعق امه قلت ويدخل في هذا المعنى تقديم نافقة الزوجة على نافقة الأبوين إذ هذا من, صورة من صور عقوق الوالدين إذ هذا من صور عقوق الوالدين عند الحاجة طبعا كما أن ذلك من تقديم أو من بر الزوجة على الأم ورابعا حديث الرجل الذي سبق معنا أن قال إن أبي ذو عيال وأنا ذو عيال فقال صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وهذه اللام لا لام تمليك كان النفقه على الارض هي نفقه على النفس واجماعا تتقدم النفس على الغير تعلمون من اين وجه الدلاله يا طلبه العلم هو قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لابيك اللام هنا لام تمليك فصار هذا المال ملكا لمن ملكا للاب فكانه بنفقته على الاب ينفق على ماذا على نفسه ونفقه النفس مقدمه على نفقة ماذا على نفقه الغيب صحيح اشكال وجواب وقد يشكل بحديث ابدا بمن تعول ابدأ بمن تعول، ثم قال بعد صلى الله عليه وسلم وأمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أذناك أذناك، وهذا الحديث ظاهر تقديم من تقديم الزوجة والولد، صحيح؟ لنبدا بمن تعوش ثم قال من أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أبناءك أبناءك. هذا قاله على المنبر من حديث طارق من المحارم، وحديث صنع بدعوت حسن. يبقى إذن هذا الحديث فيه دلالة على تقديم نفقة من الزوج والولد على نفقة الابوين، والأحاديث الأخرى المقابلة فيها تقديم نفقة الابوين على نفقة ماذا؟ قلت ويحسن الجمع هنا بأنه تتقدم نفقة الو... الو... الولد نفقة الولد والزوجة إذا لم يقل الأبوين من حاجة وكانت حاجة الزوجة والولد أعلى بدلالة قوله تعول فيها من الايه من المعيه يعني من الفقر فان لم تكن فان كان للابوين حاجه قدم لانه ما أولى بالبر من الزوجة والولد وبهذا تنتظم الأدلة وبهذا تنتظم الأدلة والله تعالى أعلى وحيد باب نعم لا شيئا ما مم. ماذا تقول شيئا ولا شيء؟ طيب ماذا؟, ماذا عندك اما قولك في الحديث الثاني من احق الناس بحسن صحابتي فليس فيه ذكر النفقة هذا من باب ماذا الجمود على النص ومن باب الظاهرية تمام وهذا من الظاهرية الجامد إذ ما معنى الصحبة لا تكون الصحبة على الحقيقة إلا بماذا إلا بنفق وبذل وعطاء وهذا إن لم يكن في الصحبة صرت هذه الصحبة بلا معنى كما يقول السلف قديما إن لم تضع جيبك في يد أخيك فتأخذ ما فيه فتودع منه تمام؟ في إيه؟ في انا قلت مالك؟ إذا لم تضع يدك في جيب اخيك فتأخذ ما فيه فتودع منه تمام؟ هذه حقيقة الصحب البذل حقيقة الصحب بالبذل والعطاء والإحسان وإلا فلماذا تحقق هذا المعنى في الذين أسلموا لما بذل لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إليهم المال ماذا كان حسنة الصحبة وصاروا بهذا البذل ماذا من المسلمين ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماذا من الولد والوالد بل ومن أنفسهم إذن النفقه داخل في معنى الصحبة لا شك داخل في معنى الصحبة وما سبقت بهذا الاستدلال لتعلم إنما لي في هذا الاستدلال كلا. أما مسألة شرع من قبلنا فلطالما ما هذا الأصل لأن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا مع الضابط أم أنه ليس شرع لنا من الأصل إلا أن يأتي ما ينص على أنه من شرعنا هذه مسألة أصولية والقول الأشهر عند الأصولين أنه شرع حتى يأتي ماذا ما ينسخه في شرعنا، تمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم لأتمم مكارم مكارم الأخلاق خاصة ومثل هذا تتفق في شرائع الأنبياء إنما تختلف شرائعهم في ماذا؟ في حل أو في حرمة في واجب أو ما أو أو, مستحب أو كذا. لكن هذا مما تتفق فيه شراء الأنبياء وهو ماذا الإحسان إلى الوالدين هذا منصوص عليه في كل ماذا في كل شرائه ومن جملة الإحسان إلى الوالدين ماذا النفق عليه باب النفقة على الأولاد لا أعود فرع شكرا قلت لأولدين أن يجب للأرض للوالدين مبلغ معين صحيح أحسنت طيب فرع الزام الأبوين أو الوالدين الولد هل يجوز للوالد أن يلزم الولد بنفقة شهريه وهل يجب على الولد أن يلتزم ما قال أبوه أول إذا كان للولد من استطاعه وقدره وجب عليه وجوبا وجبت عليه وجوبا هذه النفقه لأن طاعة الوالدين هي الأصل متى لم يأمر بحرامه وتتأكد هذه الطاعة صحيح؟ ما شاء الله خذ هذه الورقة يا ابراهيم لا يا سيد الله الجيد إن اللفظ الصحبة في معنى النفق من تسمية الزوجة ماذا صاحبة؟ فين كنا؟ تتأكد هذه الطاعة إذا كانت في معروف والنفقة على الوالدين من المعروف والإحسان إذا صارت ماذا واجب بإجاب الشرع ثم بإجاب ماذا بإجاب من الوالدين إذا أول ما نجيب به هو إذا كان للولد من استطاع وقدراء إذا كان للولد استطاعه وجب عليه ماذا أن يبذل المال لهما على شرطهما ثانيا أما إذا لم تكن له قدر ولم يكن الأبوان في حاجة سقط عنه هذا الواجب سقط عنه هذا الواجب بما لا يقدر ولا يستطيع لقول عليه الصلاه والسلام إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف وحقيقة المعروف ماذا أن يقدر الإنسان وأن يقوى عليه فإذا لم يقدر ويقوى عليه الإنسان ما صار معروفا واضح ما صار معروفا بالنسبة له إبا هذا الوجه الثاني إذا لم يكن للولد حاجة وقدرة وكان الابوان في ماذا في ساعه ما يجب عليه ما يجب عليه يبقى الحاله الثالث واذا كان الابوان في حاجه وكان الولد في حاجه فان جمع بين الحاجتين فإن جمع بين الحاجتين على ضيق على ضيق وإعصار فحسن يعني طلبوا منه نفقه لكن لا يستطيع أن يوفي بها كاملة لأجل حاجة من؟ الولد فأعطى لهما شيئا مما طلب ثم كف ماذا؟ بما بقي معه من الولد هذا يتعين لأن الجمع ماذا؟ فيه دفع لمفسدتين دفع مفسدة إغضاب الوالدين وترك هذا الامر او الواجب ومفسده اخرى التي هي ماذا تضيع من يقوت ومن يعود صحيح والله المستعان المعروف ما احنا قلنا ان قاعده في باب النفقات هو المعروف كيف ان لم يكن؟ يبا يفقط عنه الواجب على الشرط الثابت لا لا يش باب النفق على الأولاد مسألة ما يحسن هذا أكثركم علي اليوم الساعة السادسة إلى عشر دقائق وقت الدرس يخرج من أيدينا ماشي. اجعل الأسئلة في آخر الدرس سأجعل لكم ساعة أسبوعية ان شاء تعالى للسؤال تجمع كل الأسئلة ثم نجعل هذه الأسئلة للجواب عليها في الساعة في الأسبوعية وغالبا تكون يوم الأحب وغالبا تكون يوم الأحد وغالبا نجعلها بعد الانتهاء من الباب بعد الانتهاء من الباب إلا أن أذكر بماذا بمسألة فائتة. تمام كما فعل شريف واضح مسألة وجوب النفقة على الولد وجوب النفقة على الولد وهي مسألة إجماع فلا يعلم خلاف ما بين اهل العلم فيها من حيث الأصل حيث وجوب النفق لدلالة الكتاب لدلالة الكتاب من قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ففي الايه دلاله ظاهره على وجوب النفقه للولد من قوله وعلى وهي من افادات الوجوب عند الوصوليين ثانيا ان هذا الوجوب على الاب لانه هو المولود له والابن ينسب اليه ثالثا ان ما يجب عليه من النفقه هو الطعام والكسوه بنص الآية ثالثا وأن حد أبي النفق هو ما يقرره العرف لقوله تعالى بالمعروف الدليل الثاني، قوله تعالى فإن أرضعن لكم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فيه دلاله ظاهره على وجوب النفقه من قوله فاتوهن وهذا امر وهو يفيد الوجوب والحفل ومن قوله ارضعن لكم يعني لحاجتكم ولاجلكم ولقوله اجورهن ولقوله أجورهن ولفظ الأجر ولفظ في الأجر في اللغة يدل على ماذا على الوجوه يبقى عندنا في هذه الآية ثلاث دلالات على الوجوه قوله اجورهن من قوله فآتهن من قوله ماذا أرضعنه لكم يعني لحاجتك واضح يبقى هذه ثلاث دلالات في الآية عن الوجوب الدليل الثالث وهو حديث هند رضي الله عنه وارضاها من قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهذا امر لها ان تأخذ وهو يفيد الوجوب ثانيا انه لاجله أحل لها مال احل لها مال ابي سفيان ولا يستحل مال الرجل الا لواجب اكيد وما يستحل مال الرجل الا لواجب الاكيد الدليل الرابع والاخير ما أخرج الامام البيهقي رحمه الله تعالى من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال ان معي دينارا قال أنفقه على نفسك قال معي آخر قال أنفقه على ولدك قال معي آخر قال أنفقه على زوجك وهذا فيه دلالة ظاهرة على وجوب النفقة على الولد من قوله أنفقه وهو امر يفيد الوجوب من قوله أنفقه وهذا امر يفيد الوجوب وثانيا وثانيا من انه صلى الله عليه وسلم قرن النفقه على الولد بالنفقه على الزوجه والنفس بالنفقه على النفس والزوجه يبقى هذا متفق عليه وجوب ماذا النفقه على الولد وان هذه النفقه الواجبه على من على الاب دون من دون الام لقوله تعالى وعلى المولود له والمولود له ومن هو, هو الاب للأم واضح طيب فرع الى متى ينفق وهي مساله خلاف بين اهل العلم فحدها جمهور أهل العلم بالبلوغ والزواج يعني متى بلغ الولد سقط وجوب النفق على الأرض تمام ومتى تزوجت البنت سقط وجوب النفق على من سقطت وجوب النفق على الأرض هذا قول الجمهور صحيح واستدلوا عليه بالأذلة الآتية بأن قوله وعلى المولود له لا يصدق إلا على صغير لا يصدق إلا على من إلا على صغير وحد الصغير في الشرع ماذا البلوغ وحد الصغير في الشرع البلوغ لأن البلوغ هو سنه ماذا تكليف يبقى صار بالبلوغ ماذا كبيرا تكليف صحيح اذا هذا هو دليل الجمهور على ان النفقه واجب الى حد ماذا يعني متى بلغ الولد الأب ليس مكلفا من نفقاته وقال الحنابلة بل النفقه واجبة على كل ولد وذلك للادله الاتيه الأول عموم الادله عموم الأدلة القاضية بوجوب نفقة الولد على الوالد عموم الأدلة القاضية بوجوب نفقة الولد على الوالد كما في حديثهن قذ ما يخفيك وماذا وولدك وقوله وولدك يصدق على كل ماذا على كل ولد سواء كان بالغا أم, ام لا صحيح يبقى الدليل الاول عندهم هو ماذا العموم الدليل الثاني انعدام الدليل انعدام الدليل على الحد هم قالوا بالبلوغ والزواج طب اين الدليل على البلوغ والزواج قالوا انعدام الدليل على البلوغ وعلى ماذا وعلى الزواج نعم ثالثا أن مرد النفقة من حيث الجنس والقدر والكم والكيف إلى ماذا إلى العرف والعرف لا يشترط البلوغ صحيح العرف حينما يشترك ماذا إكمال التعليم متى تم الولد تعليمه خرج من نفقة ماذا من نفقة ابيه او متى لم يكمل تعليمه يعني خرج من المدرسة تمام في الصف الاول الثاني والمثال فالعرف يقرر ان هذا يجب ان ينفق على ماذا على نفسه يبقى مرض المساله الى من الى العرف نعم. صحيح ممكن لأن الله شرط شرطين لدفع المال لليتين حتى إذا بلغوا النكاح أولا فإن آنستم منهم ماذا رشد يبقى عندنا الآن ثلاثة ادله على عدم اشتراط البلوغ كحد لماذا للنفق وإنما يرجع إلى ماذا إلى العرف يرجع إلى العرف فالعرف ضابط في مثل هذه المسائل كما قدمنا لباب النفقات بمقدمة وهي ماذا قاعدة العموم وما هي قاعدة العموم التي ذكرناها هناك أن ضابط مسألة النفقة من حيث القدر أو من حيث الجنس يرجع فيه إلى ماذا إلى العرف لعموم قوله هزم يكفيك وولدك بماذا بالمعروف فرع ما هو الثاني من التضيح قلت ولا شك أن الثاني أرجح وذلك بالمرجحات الآتية أرجح الأول وأنه يلتقي وأصل عام في الشريعة وهو ما لم يحد شرعا يحد عرفا ثانيا ثانيا أن مسألة النفقات مردها إلى العرف حيث القدر والجنس فيغلب هذا الأصل ثالثا أن أدلة الفريق الثاني أظهر لما تنصرها أصول عامة من ذلك جريان الدليل مجرى ماذا مجرى العموم حتى يأتي دليل على ماذا على التخصيص وي. فرع نعم الايه انكارت نقصا في, في المولود له رزقهن وكسوتهن لكن لفظ المولود له يطلق على ماذا على كل ولد. تمام على كل ولد وان كان فيها معنى الصغر لكن هذا لا ينفي معنى ليه اكتب رابعا يا مجدي ذكرني بأمر مهم بعد الدرس قلت رابعا وقوله على المولود له يصدق على كل مولود وإن كان أغلى في حق الصغير لكن هذا لا ينفي لا ينفي التعميم نعم لأن معنى المولود له يعني المنسوب إليه فرع وجوب النفقة على الجد فإن مات الأب وجبت النفقة على الجد لا على الأم يعني تنازع هذا طفل ما ابوه وجد عنده مال وأم عندها مال مال الأول بنفقتي مال الأوجب تجب على الجد لا تجب على من اذا المثل التي معناه يجوب نفق على ليه قلت هذا هو مذهب الجمهور على أن النفق على الولد تشمل عموم الأب فيدخل الجد في هذا العموم لأن شرع لأن شرع أسمى الجد أبا كما قال تعالى ملة, ملة أبيكم إبراهيم الدليل الثاني حديث طارق المحارم عند النسائي وعند ابو داود ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر فقال ابدا بمن تعول ابدا بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك قلت وقوله ادناك ادناك يشمل من الأحفاد الاحفاد أدناك, ادناك وقوله ادناك ادناك هو الحفيد وهذا نص ظاهر الدلاله في وجوب النفقة وهذا نص ظاهر الدلالة في وجوب النفقة على الجد الدليل الثالث هو قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فلما كان اولى به إرثا كانت النفق عليه أوجه في الجد يرثي واولى به ارثا ويرث فرضا السدس في مكان الاب كما هو معلوم فلما كان اولى به ارثا كانت النفق عليه لأن النفقه عليه لأن لان احكام النفقات والارث متداخله دليل ربنا قال في احكام النفقه على المولود قال وعلى الوارث مثل ذلك هذه الآية في احكام المورث ولا النفقة النفقة تمام فجعل النفقة تجب على ماذا على الوارث بما يرث لقاعدة الغنم بالغرب لقاعدة الغنم بماذا بالغرب لما كان حيغنم من جهة لابد ان يكون ماذا غارما من جهة ولذلك تجد هذه القاعدة متحققة في مساله الارث لو أن رجلا من عائلة قتل آخر صحيح من يتولى الدية هل هو وحده هو القاتل أم الدية تجب على من خطر الدية تكون على من على عصبة وتكون بقدر ماذا بقدر ما يرسون ايضا فالقاعدة إذا الغر بماذا بالغن أو الغن بالغر واضح يبقى هذا الدليل الثالث الدليل الرابع القياس فلما وجبت نفقة المملوك عليه نفقة المملوك والخادم عليه تجب على المر كانت من باب أو لا نفقت من؟ الحفيظ او ولد الولد الدليل خامس النظر صحيح لما قام الجد مقام الاب في الولاية وجبان يقوم مقامهم في النفقة فرع نفقة التعليم هذه مسألة نقاش الآن هل يجب على الأب أن ينفق على ولده نفقة التعليم أم لا يجب يعني لو أن أبا لم يدخل ولده المدارس. ولم يعلم هل يعد آثما أم لا فهل نفقه التعليم تجب أم لا تجب طيب قولي يا ما ذكرته وهو جيد ولكن دلالته ليس صريحة يقول بأنه يجب عليه أن يعلمه ويمفق عليه في تأليمه فمن من أين جاء بهذا الوجوب قال لأن مرض لمسائل النفقات لماذا إلى, إلى العرف والوضع العرف اليوم أنه ما من ولد يستطيع أن يكسب إلا أن يتعلم يعني إذا لو علمه حرف لو علمه حرف وهذه الحرفة لا يكون آثما أنه لم يعلموه في المدارس. طيب يعني إذا أنت تقر بهذا، طيب، غير؟ طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طب يعني علمه وقرأه وكتابه وخرجه ما يسم ما يلزم أنه بشر تعليمه للكليات وصدي مسألة نزاع في البيوت في أباء كده يلزم ابنه بعد الإعدادية أنه يدخل تعليمه تعليم الفني مثلا ويقول لا أنت تنفق على نفسك تعليم الفني ينفق عليك ويخرجه وأعرفه شابا عاش هذه المأساة المر مع ما أعطاه الله من قدرات عقليه فمثل لو أتم الدراسة النظامية لكان له من شان عظيم في الهندسه وكذا بدليل انه مع الدبلوم الفني فاق اقرانه الكلام الى الان يعني لم ياتيني بالدليل في الرجل يستطيع ما بدا شرط في النفقه اصلا ان هو يسار يسعر الارض ما بننازع في هذا لكن هاه ان الاب قال لا انا ما اشترط ما يفرض علي الشرع ان اعلم الولد نعم بيقيس. طب هل هذا القياس صحيح؟ طبعا اجتهاد مقبول أن تقول بالقياس أن احنا ذكرنا ان الشعر أوجب عليه ماذا؟ أوجب عليه الطعام الشراب اللباس المسكة فهل التعليم يقاس على هذا؟ هل التعليم ضرورة حياتية كضرورة الطعام بحسبة لم يأكل مات هل هو ضرورة حياتية كضرورة الملبس لما فيه من ستر ماذا؟ العورة؟ هو ضرورة حياتية كوجود المسكن؟ أرى أن هذا الخياس وإن كنت اجتهدت فأحسنت ولكن هذا الخياس سيجري على ماذا على قاعدة ضبط الخياس عند الأصليين من تماثل المقيس والمقيس عليه يا خالد طيب الشارع إن كان قد خسر رزقه والطعام أنا يكون هذا من جهة التمثيل قلت وقد قال كلمة جامعة في النفقة ما هي الكلمة؟ رزقهن وكسوتهن بماذا؟ بالمعروف والمعروف اليوم يقرر أن الولد له له نفق التعليم بدليل أنهم يعيبون الرجل بماذا؟ بهذا فين في باب العموم. هل هو كفاية أصلاً؟ وقال. قال ولا إن كان أخرة التعليم وقال قال علم يجب عليه تعليمه كان التعليم في الدنيا يصلحوا واجبها نحن متفقون التعليم في الدنيا تمام لقد يجعل منه طبيبا وقد يجعل منه كذا لأن وجوب تعلمه هنا حيدخل في باب فرض الكفاية حين كما جاءت ورقه فيها ضبط وإذا كان الولد به نبوغ تمام. والامه تحتاج إليه مثلا لطب أو هندسة أو غيره فيجب على الولد أن يعلمه لان هذا الفرض كفاية أن يكون في الأم اطباء صار فرض عين على ماذا؟ على والد هذا الولد لماذا؟ بما يرجى من ماذا؟ من نبوغي وتفوقي يبقى هذا كلام جيد أيضا يقوي وجه الوجوه نعم يا أحمد <تصفيق> هذا جيد أيضا لكن هل هنا علموهم وأدبوهم تمام هيقول لي طب من الذي يجب علي أنا اعلمه الدين وأنا علمته الصلاة وعلمته الوضوء وعلمته أركان الإسلام وكذا نحن نتكلم عن الدراسه النظاميه الموجوده الان في المدارس خاصه وهذه نفقه عظيمه نعم نحن عندنا في بلادنا ماذا سيارة. طيب كان مراد العرض من عمر النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن أو نعمل بذلك العرض لأن العرض فيه تعليم يجب فتعليم الطب وحيث المجتمع له وهناك تعليم يحرم الرسم وغيره هناك أيضا تعليم يتحف فإذا كان العرض كبير يجب به هذا واجب يجب التعليم إذا كانها يتوصل به إلى ماذا واجب إقامة حق الأمة في وجود ماذا في وجود من يطبب الأمة ومن يعالج الأمة حق الأمة في وجود من يقوم على ماذا على حياة هذه الأمة كوجود ماذا بعض أو وجود المهندسين أو الإداريين الذين ماذا يقومون على حقوق الأمة طيب قلت الاب يعرفه طيب اذا مثلا نقول ويجب على الاب وتجب على الاب نفقه التعليم وذلك للادله الاتيه الاول ان مرض امر النفقات إلى العرف والعرف اليوم قد جعل حاجة الرجل إلى التعليم كحاجته إلى الطعام والشراب بل في بعض الاحايين تشتد عند بعض الناس فتفوق حاجة الطعام والشراب ثانيا أن هذا التعليم يصبح واجبا لما يتوصل به واجب من اقامه حق الامه من وجود من يقوم على امورها من اطباء من اطباء وصيادله ومهندسين ونحو ذلك وعليه نقول ثالثا وهذا لا ينطبق على كل تعليم يعني لو الولد دخل كلية الفنون الجميله هل للأب ان يجلسه فلا يتم له تعليمه؟ نعم له ذلك صحيح؟ إذا نقول ثالثا ماذا؟ نعم؟ وهذا لا على كل تعليم وهذا على كل تعليم إنما التعليم الذي لا يتم الواجب إلا به نما التعليم الذي لا يتم الواجب إلا به، كما لو أظهر الطفل نبوغا، كما لو أظهر الطفل نبوغا، وكما وكما لو اتحق بالتعليم. الذي للأمة فيه حاجة رابعا ولا شك أن التعليم منه ما هو داخل في حد الواجب لما تقوم به الدنيا والدين فيكون على الأقل فيكون على الأقل فرض كفاية على من على الأمة وقد يرتقي إلى فرض العين في حق الموسر القادر وفي حق النابغة المتميز خاصه والسباق مع العالم اليوم هو سباق علمي بالمقام الأول وهذا يفرض على الأمة جميعا أن تتعلم أن يفرض على الأمة من حيث العموم أن, إيه؟ أن تتعلم من ماذا؟ لأن هذا من قبيل إعداد العدة هذا من قبيل إعداد العدة للجهاد لأنه صار مثله الجهاد للدفاع عن الدين والدفاع عنه والتعليم ايضا للدفاع عن الدين وماذا والذب عن واضح يبقى قلنا هذا رقم كم لا <تصفيق> لا طيب ماشي أنا أشوف قلت خامسا ويجب التفريق في هذا الباب بين البنت والولد لأن الأصل قرار المرأة في بيتها وأن تتعلم ما يقيم دينها ويحقق حاجة الأمة فإذا كان تعليمها فيما ليس من حاجة الأمة لم يكن واجبا وبالتبعى لا تكون النفق ماذا واجب سادسا وإن ألزم به ولي الامر التعليم الإلزامي صار واجبا بالزام ولي الامر له صار التعليم واجبا بالزام ولي الامر وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولذلك نرى اليوم في بلادنا هو وجوب تعليم الولد التعليمي التعليم الايه الالزامي تعليم الإلزام الذي نصت عليه ماذا نصت عليه التغيير أو, أو او القوانين صحيح أو التي جاء بنفس من ولي الأمر أو بإنزام منه لأنه صار بذلك ماذا واجبا ومتى صار واجبا واضح كان ما لا يتم به هذا الواجب إلا به فهو ماذا فهو واجب فهو واجب والله تعالى أعلى وأعلم أمسك بارك النصير فرع شروط النفقة شروط نفقة الوالد على الولد اولا اليسار اذا واجب الا مع قدره اذا لا واجب الا مع قدره ثانيا الفقر اذا ياخذ رجل من مال رجل الا بحق ثالثا ألا يكون للولد قدره على الكسر باب المملوك وتجب نفقة العبد المملوك على سيده لحديث أبي هريره رضي الله عنه الذي عند الامام مسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق وهذا صريح في ايجاب النفقة على السيد وهذا صريح في ايجاب النفقه على السيد للعبد المملوك بما قال صلى الله عليه وسلم للمملوك واللام لام ملكيه من قوله للمملوك كذا ما روى الامام مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم هم اخوانكم هم اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم فاطعموهم فاطعموهم مما تاكلون والبسوهم ما تلبس مما تلبسون والبسوهم مما تلبسون وهذا فيه ايجاب النفقه من قوله فاطعموهم والبسوهم من قوله فاطعموهم وألبسوهم وهذا يدل على الوجود كما هو ظاهر الدليل الثالث حديثه صلى الله عليه وسلم عن الطعام فقال فليأكل معه أو فليطعمه معه وإلا وإلا فلناوله من طعامه وفيه دلاله على وجوب النفقه على المملوك كما هو ظاهر كما فيه استحباب الإحسان إليه في هذا الباب مقدار النفقة وجنس النفق مقدار وجنس النفقة أما مقدارها فالعرف لما سبق ذكره من الأصل العام لما سبق ذكره من الأصل العام في حد النفقة من أنها ترجع من أنها ترجع إلى ما تعارف عليه الناس وارحمك الله اما جنسها فقد جاء الدليل صريحا بان تكون من جنس ما يأكل السيد ويشرف حتى استحب جدا ان ياكل منها المملوك ولو لم يكن ذا حاجه كما جاء في الحديث فليرغ له اللقمه واللقمتين يعني يضع اللقمه في السمن ويعطيها اياه فرع المملوك لا يعمل في خدمة سيده وهذا لا يسقط النفق قلت المملوك لا يعمل في خدمة سيده لا تسقط نفقته لأن سبب النفق هو ماذا هو الملك لا سبب النفق هو الملك لا العمل بدلالة قوله للمملوك فتسميته مملوكا في معنى حسن من انه قد وجب له حقه بما انه ماذا مملوك مسألة العبد الابق وهو الشارد الذي خرج على طاعة سيده هل تجب له نفق ام لا تجب لماذا لا تجب صحيح نعم طيب قلت ولا تجب ولا تجب على ولا تجب له نفق قياسا على الزوجة الناشد وهذا القياس قوي وهذا القياس قوي إذ حق الزوجة أعلى من حق المملوك فلما سقط حق الزوجة بنشوزها كان اولى كان أولى سقوط حق المملوك بخروجه على طاعه السيد وهذا قياس جري باب نفقة الحيوان هل تجب نفقة الحيوان أم لا تجب ما الدليل عنده اتي اسوش تبين وجه الوجوع فيه هل حبسها لانها لم تطعمها ولا حبسها لانها حبستها حبسها كان انت نزل معي يا احمد رجل اتكلم حبسها كان لماذا هذه المراه عذابها كان لماذا هي لو تركتها لم يكن عليها اثم صحيح هي لو تركتها من غير اطعام لما كان عليها اسم يبقى ليس في هذا الحديث دلاله ظاهره على وجوب اطعام الحيوان <تصفيق> هذا هو الدليل الاظهر شكوى الحيوان للنبي صرر سلم. وكانت شكوى في الرسل وكانت شكواه في امرين ان صاحبه يجيعه. وثانيا أنه لا أو يكلفه من العمل ما لا يطيق صحيح فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى شكواه وهذا يدل على الوجوب وجوب النفق على الحيوان طيب ثانيا ماذا فيه هذا قياس جيد هذا القياس يعملين فضيح عالمي يا رجل يقول لك بيسووا البنادمين بالبهاء ماذا في حديث المرأة البغي التي كلب وهذا الأجر عظيم وهذا الأجر العظيم لا ترتب إلا على ماذا فعل واجب صحيح إلا على فعل واجب لأن هذا أقرب إلى معنى الوجوب خاصة المرأة كانت ماذا نطبقيه والمرء كانت بغيه, بغية. هذا في وجه قوي ولكن ترى دلالته لما تنضم الى دلاله سابقه يقوى معنى الوجوب فيه لكن استقلالا لا يقوى معنى الوجوب فيه واضح لذلك قلت لكم ان من منته الرجل تمام يعني من العلامه على فقهه هو انه يجمع مادة الباب الواحد فيضم هذا الى ذاك فتقوى ايه ويشد الدليل الدليل اخر <تصفيق> نعم هذا الدليل خياس عكسي جيد كما كتب الله علينا الاحسان في زبحه فكان من من من القياس العقس الإحسان إليه في ماذا؟ في إطعامه والإحسان في زبحه واجب يبقى يكون بدلالة الـ الـ الـ الـ كما تسبحه فيجب عليك أن تحسن الزبح فلا تعذبه فيكون في تجويع وعدم إطعامه من العذاب من باب أولى يبا هذا وجه قول قال وفي كل ذيكب ذراتي بأجهر هذا ما في وجوه انت صالح. هذا هذا قوي جدا. عن عن ليس على هذا وجه يدعي لماذا لا يمكن ذكاه يكون هذا هو يمكن ان يكون هذا هو في ان يكون هذا هو يمكن ان يكون هذا هو يمكن في يكون هذا هو كما أفقّت الزكاء عن الزروع التي تسقى بماذا بكلفة صحيح؟ إذن هذا الدليل في تركيب نعم. في من حفظ نفس الحيوان هذا وجه قوي، لأن لو تركه لا يفهم ولا يأكل، يهلك ويموت. وأمرنا الله تبارك وتعالى بحفظه، تمام؟ بحفظه وعدم إتلافه. <تصفيق> نعم. لما كان ممكن هذا وجه وفي وجه أخير لما كانت لك فيه خدمة، إذا يخدمك كل خدمة لابد ان يكون لها من ماذا؟ من أجر فكان أجر على خدمته لك من أنه يحملك من أنه يكون في خدمتك في حرص وكذا فكانت طعامه أو كانت طعمته عليه قلت وتجب نفقة الحيوان وتجب نفقة الحيوان على صاحبه وذلك بالادله الاتيه اما الاول لما كانت كان للحيوان خدمة لسيده من حمله وحفظه كما في كلب الحراسه وحفظ ماله كانت النفقه واجبه لأن من أسباب وجوب النفقه في الإسلام ماذا؟ أنها في مقابل ماذا؟ خدمة ثانيا شكوى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحبه يجيعه ويحمله من العمل ما لا يطيق وهذا وجه قوي ظاهر الدلالة في وجوب نفقة الحيوان على صاحبه ثالثا ولما كان محبوسا عنده ثم كان لحاجته وجبت عليه النفقه رابعا ولما كانت الزكاه لا تجب فيه لما كانت له كلفة ومؤنة كما لا تجب الزكاة في الزروع التي لها كلفة ومؤنة نعرفنا ان شرط زكاة في الزروع ماذا هي انها الزكاة تسقط نصفها اذا كانت تسقى بماذا بالآلة لكن إذا كانت تسقى بماء السماء ففي الزروع ماذا؟ العشق لكن لو تسقى بالآلة ففيها نصف العشق يبقى أسقط نصف الزكاة وجود ماذا؟ كلفة ومؤنى أنا أدفعها استخدام الآلة وكذا يبقى إذن كذا القياس فتسقط الزكاة عن العبد لما في كلفة ومؤنى وما الكلفة والمؤنى أني ماذا؟ خامساً لأن في طعامه ماذا فيها؟ في طعامه. فمن كنا؟ وكان في ذلك من حفظي وعدم اتلافه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب سادسا ولما أمر تعالى بإحسان الزبحة فيه. لما فيها من عدم تعذيب الحيوان فكان في التجويع وعدم اطعامه من تعذيبه وهذا اولى بالوجوب من احسان الذبح باب النفقة الاقارب نعم لما كان فيه من إحسان امر باحسان الذبح واضح ليه ما هو سر هذا الواجب الشرعي عدم تعذيب الحيوان فكان في ترك طعامه وشرابه من ماذا من تعذيبه واضح يبقى إذا كان في النفقة عليه من الطعام والشراب دفعا لماذا لتعذيبه ولاهلاكه فيكون هذا أولى من, من الوجوب الأول هو أولى إيه؟ من وجوب احسان ذب يعني هناك حديث فعلا الخير لرجل وزر ولرجل اجر ولرجل ستر فذكر الحديث بانه لم ينس حق الله في رقابها وقد يكون فعلا من معنى قوله حق الله في رقابها ماذا الاطعام كما يمكن كما يمكن نعم أن استدل على الوجوب بحديث البخاري الخيل لرجل وزر ولرجل أجر ولرجل ستر فكان من جملتي ما ذكر ولم ينس حق الله في رقابها. وقد يكون ويحمل الحديث على حق الله في رقابها عن النفقه عليها في كلام هذا طيب وأخيرا هو ما كان من فعل السلف رضي الله عنه وتكلف في هذا الباب كما في حمل أسماء النوى النوى ودق هذا النوى لعلف الدجاج لعلف الخيل وهذا التكلف الشديد منهم لا يكون إلا لأجل ماذا واجب طيب النفقة على الأقارب باب النفقة على الأقارب وفي وجوب النفقة على الأقارب ثلاثة مذاهب لاهل العلم أما المذهب الأول هو مذهب تجب النفق لكل ذي رحم وقالت الحنابلة بأن النفقة لا تجب لكل أحد وإنما تجب لكل وارث يعني لو أن رجلا هو ابن عمك ويرث فيك وانقطعت السبل مات ابوه ماتت أمه لا أخ له ينفق عليه هل يجب على ابن عمه ان ينفق عليه أم لا يجب ماذا بالأحناف يقول يجب أن ينفق على كل رحم ماذا بالحناف قال لا شرط أن يكون ماذا وارث فيه شرط أن يكون وارثا فيه فتجب نفقته على من على وارثه صحيح ونصر هذا القول ابن سيم رحمه الله وقال المالكية لا تجب النفقة أصلا يعني لا تجب النفقة عليك لأجل من أقاربك قلت وماذا بالحنابلة هو الأرجح لان الله تعالى قال في باب النفقات وعلى الوارث مثل ذلك ولا شك ولا شك ان تداخل احكام الارث مع احكام النفقات يدل على ارتباط احكامهم ثانيا ان هذا القول يلتقي واصل عام في الشريعه وقاعده عامه في الشريعه وهي ان الغنم بالغرم او ان الغرم بالغنم الغرم بالغنم يعني على قدر ما تغنم على قدر ما تغنم هذه الدنيا على الحقيقه لا يغنم الواحد فيها ابدا انا امل ورقه وفي بقى يبقى قلنا ده الاصل الثاني اللي بينصر قول من الحنابله انه كما يغنم بالإرث يغرم بماذا بالنافقه واضح كما يدل على هذا القياس الصحيح كما تجب الديه كما تجب الديه على هذا الاصل تجب النفقه كذلك وهو الراجح اما القول الثالث لا تجب النفقه هو قول المالكيه واستدلوا عليه تدل على قولهم بان المال معصوم بان المال معصوم ولا نقربه او ولا يقرب المال الا بماذا الا بسبب شرع قلت وماذهبوا الحنابلة ارجح إذ أدلته أظهر وأقوى وتنصره أصول عامة في الشريعة كما يستعنس في الباب بحديث خالد المحاربي من قوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بمن تعول أنا قلت خالد عذركم هذه سنة مقبلية أحدثكم عنه إن شاء الله تعالى في القمعة القادمة آه درن المقبلية إن الشيخ مقبل صلى ما كان يتكلم فأحيانا يسبق لسانه فيقول كنتم يفكروا بشيء آخر رحمه الله تعالى من حديث طارق المحاربي هذا شيء طيب لسنبه إليه قزاتكم وعدم غفلتكم ونومكم فرب ضر نافعه اين كنا حديث طارق المحارب اذ فيه ابدا بمن تعول فقال وامك واباك ثم امك واباك واختك واخاك وابناك ابنائك اللي يقول وجه الدلاله منه كن طيب الفهم يستحق المكافاه ها ايه ابناك قولوا على والولد قولوا على ما يتكلم احد غير ابن انت كمان تتكلم العقوبة وجبت الآن لن تجيب الترتيب هذا هو الظاهر لأنه نزل أمك وأباك أختك وأخاك هذا التنزل يدل على ماذا على نصرة القول باعتبار ماذا الإرش. أنت القائد طيب خذ هذا قلت ويظهر من الحديث ان ترتيب الوجوب راجع الى درجه القرابه والعقبه بما دل على اعتبار بما دل على اعتبار مبدا التوريث في مساله وجوب النفقه اسمع طلبه العين بهذا ينتهي درسنا إن شاء الله تعالى قبل أن تنصرف أنبه على شيء الأول ان شاء الله تعالى متى انتهى كتاب النفقات سيجرى الانتحان فيه وإخوانكم يعدون المذكرة الآن متى استلمتم المذكرة الامتحان يكون بعد أسبوع وهذه الطريقة رأيت أنها أفضل لأسباب منها حتى لا تضيع المعلومات من رؤوسكم بالتباعد الزمني ما بين الامتحان ما بين الدراسه وان شاء الله تعالى تنتظركم في هذا جوائز مرضية جدا ان شاء الله تعالى ولكن طبعا ستكون هذه الجوائز مشروطه ان لا اكافئ الا اصحاب الدرجه النهائيه مهما بلغوا مهما إيه بلغوا نعم يعني من نقص نصف درجه لن ياخذ شيء وهذا من باب من باب التحفيز وشهز الهن خاصة وان الباب, الباب يعني ليس عظيما هي ابواب اللقيد والنفقات والرضاعة وهذه المذكرة لن تزيد صفحاتها بحال عن 25 صفح ما اظنها تزيد على هذا وطبعا يمكن مراجعتها ومذاكرتها في اسبوع هذا اولا بالنسبة للامتحان، الامر الثاني أحمل لكم في هذا اليوم بوشريات. أما الأولى شاء تعالى في يوم الأربعاء المقبل نبدأ بمجد الأكحل وقبل صلاه المغرب شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري. شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري. مع نبدأ الدرس ان شاء تعالى بترجمه للإمام البخاري. طبعا لن نأخذ الترجمه كلها في محاضرة واحدة. إنما في كل محاضرة نذكر شيئا من ترقمة هذا الإمام فإن ننتهي منها ننتقل إلى ترقمة الإمام الحافظ شارح البخاري لأن طبعا كتاب الفتح هو العمدة في هذا الشرح إن شاء الله تبارك تمام هذا بالنسبة لدرسة أربعة وطبعا لست في حاجة إلا نذكركم إلى همية هذا الباب وهذا الكتاب بالنسبة لكم تمام فكتاب البخاري معروف أهميته بالنسبة لطالب العلم الأمر الثاني إن شاء الله تعالى بعد ثلاث محاضرات يعني بعد ثلاث أسابيع من هذا اليوم إن شاء الله تعالى إذا لنا ثلاث محاضرات في السيرة النبوية مع نهاية الدرس الخامس والعشرين بعد المئة من السيرة النبوية ينتهي درسنا وننتقل إن شاء الله تعالى إلى درس التفسير ودرس التفسير إن شاء الله تعالى سيجمع ما بين كل مدارس التفسير سواء كانت مدرسة التفسير بالمأثور مع مدرسة التفسير بالرق تمام مع كل أنواع وأقسام التفسير اهل العلم تمام من التفسير البياني أو اللغوي تمام من التفسير أيضا الآيات الأحكام فأيضا من تفسير ومن التفسير العلمي أيضا مع وضع ضوابته فإن شاء الله تعالى سيجمع هذا التفسير ما بين كل مدارس التفسير بحيث إن شاء الله تعالى يكون جامعا بكل مدارس التفسير السابقة فأسأل الله تعالى أن يخرج على هذه الصورة التي أحملها في نفسي مع مقدمة قبله طبعا هذه المقدمة أرجو أن لا تطول وهي مقدمة ستكون بمثابة الباب لدراسة التفسير وهي مقدمة مهمة جدا في ذكر بعض قواعد التفسير التي نحتاج إليها في دراستنا في ذكر بعض القواعد المهمة جدا في التعامل مع مهم التعارض ما بين الآيات قواعد تمام؟ مع ذكر مقدمة في فضل هذا العلم مع ذكر مقدمة هامة في الأحكام الفقهية المتصلة بالقرآن الكريم ككتاب يعني أضرب مثالا مثلا بمسألة جواز التكسب من تعليمه أو تعلمه مسألة أخرى مسألة يعني جواز شرب أو قراءة على الماء ومسائل الرقى بالقرآن الكريم إلى آخر هذا الباب. إن شاء الله تبارك وتعالى فهذه البشرة الثانية التي احملها لكم في درس الليل مذكرا إياكم ايضا بدرس يوم الاثنين ال فإنه مهم بخاصة لطلبه العلم لأنه فيه فقه جديد على المساجد وجديد على الدراسة وهو فقه النوازد ويحتاجه بعضكم بصفة خاصة مثلا ممن له شغلة بالطب لما يجري في هذا ال الفقه من دراسة المسائل الطبية المستجدة أو كذلك الاقتصاد من دراسة مسائل الاقتصاد المستجدة كأحكام بعض المعاملات التي لا تجد لها وجودا فقهيا في كتب الأقدمين فهذا درس مهم إذ يرتق عليه ما كان من قاعدة أهل العلم قديما خير العلم أو أفضل العلم ما كان جديدا على على الأسماء لا نعني بالجديد هنا الغريب إنما نعني بالجديد هنا الذي خرج عن سورة في ماذا التكرار إلى سورة الإه إلى سورة التجديد وهذا الباب مهم جدا لأنه يعالج قضية خطيرة وهي قضية مواكبة الفقه الإسلامي للمستجدات والتطورات التي نعيشها اليوم بعد الآخر وإن شاء الله تعالى نحن الآن في دراسة لإحكام الأدوية في دراسة الأحكام الأدوية فلم نقضي من هذه الدراسة إلا مسألتين فقط وهي وهما من مسائل استخدام الكحول في الدواء ما يجوز منه وما لا يجوز إن شاء الله تعالى والله